وَأَلِيُّ مَحْصَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ أَمْحَنِسِبْتُمْ أم no وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ Altyazı وَمَن يُرِد ثَوَاباً الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثَوَاباً الْآخِرَةَ نُؤْتِيهِ مِنْهَا şakirin مَا وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا وَثَبِّتْ أَقُدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الثواب <تصفيق> الاخره <تصفيق> <تصفيق> والله يحب المحسنين